فلا تكونوا فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولا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 هم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوما أَن تصيب قَوْمًا بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم ولكن الله حذب إليكم الإيمان ولكن الله حذب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 129. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم 110. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي 119. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعذر وأقصطوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فاصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم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 109. بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك الظالمون يا أيها الذين ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم